وشهادة ان لا اله الا الله عرفنا التفسير والكشف والايضاح تفسير التوحيد اي ايضاح وبيان حقيقه التوحيد وشهادة والعطف على تفسير باب تفسير التوحيد وشهادة الاذن المعطوف على المجرور مجرور وعطف الشهاده على التوحيد من عطف الدال على المدلول دال على على المدلول وقيل مترادفان والأولى ما قدمه الشارح هنا كونه عطف الدال على المدلول فالدال هو الشهادة والمدلول هو التوحيد الدال هو الشهادة لا إله إلا الله والمدلول هو التوحيد ولذلك نقول كلمة التوحيد تدل على كذا إذن هي دالة والمدلول عليه إفراد الله تعالى بالعبادة فنفهم إفراد الله تعالى بالعبادة من اللفظ لا إله إلا الله قال فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله ومدلولها مطابقة يعني باب بيان ايضاح التوحيد والمرض به بالتوحيد هنا أل للعهد الذهني لأنه كما مر معنا في قوله كتاب التوحيد أل للعهد الذهني توحيد الألوهية توحيد العبادة لأن بحث المصنف وتاليفه انما هو فيه في هذا النوع وتفسير التوحيد كما اشار الشارح هنا تارة بذكر ما تحت اللفظ من معنى متارة يكون بذكر الضد والنقيض لأن التوحيد قد يدل عليه لفظ مطابقة أو تضمنا وقد يفهم باعتبار نقيضه وهو الشرك فإذا أمر بالتوحيد نهى عن نقيضه وهو الشرك وإذا بين فرض من أفراد الشرك حينيذ ضده ونقيضه ماذا؟ التوحيد إذن كل منهما يفسر ب بالآخر فمن يكفر بالطاغوت اذا عرفت الكفر بالطاغوت عرفت الايمان بالله ويؤمن بالله إذا عرفت الايمان بالله عرفت الكفر به بالطاغوت فهما متلازمان من حيث من حيث المعنى ولذلك قال فالتفسير تاره بذكر ما تحت اللفظ من معنى اعبد الله ما لكم من اله غيره وتاره بذكر الضد والمنافي وعرفنا أن التعبير بالنقيض أولى من التعبير بالضد لأن الضدين لا يرتمعان لكن يرتفعان وأما النقيضان فهما لا يرتمعان ولا يرتفعان هذا باعتبار للصلاح وأما باعتبار المعنى اللغوي فقد قال بأن الضد يطلق على على النقيض قال وتارة بذكر الضد والمنافع ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات الدالة علي, على بعض أنواع الشرك ومن ذلك الشرك فيه في الدعاء أو ما سماه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بشرك الدعوة وسدل له بقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية وعرفنا مفردات الآية من حيث العراب والمعنى. قال الشيخ الاسلام من التيمير رحمه الله تعالى فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا حينئذ فيها معنى, فيها معنى العموم لأن قول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة حينئذ فيه عموم من حيث اللفظ وعرفنا أن الآيات الواردة في مثل هذا النوع وكان فيها عموم من حيث اللفظ حينئذ تكون عامة بمعنى أن كل من دعا مدعو من دون الله عز وجل وصرف العباد لغير الله تعالى كالدعاء وقاص عليه غيره باعتبار هذه الآية حينئذ دخل في هذا النص باعتبار العموم فهي شاملة لكل فرض من أفرادها في كل زمان ومكاء وليست خاصة بالزمان الذي أنزلت فيه الآية وهذا محل إجماع كما ذكرنا مرارا. لذلك قال الشيخ والسلام فالآية خطاب لكل من دع لكل من إذا هذه صيغة عموم دل ذلك على أنه لا يختص بمن نزل فيه أو من نزلت فيه الآية إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى أن الحكم عام وهذا محل يجمع حتى من ذهب من أهل الأصول إلى أن العبرة بخصوص السبب عنده الحكم عام باعتبار القياس يعني حمل النظير على نظيره هذا متفق عليه لا خلاف فيه وإنما الخلاف في دلالة الآية عليه هل يدل باعتبار اللفظ العموم يكون لفظيا أو باعتبار المعنى هذا الذي زعم بأن الآية من حيث ماذا الآية باعتبار محمولة على على سببها حينئذ يعد الحكم إلى من عداهم وما ذكرناه سابقا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو الذي يكون مقدما عند اهل الاصول قال فالايه خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيله ويرجو رحمته ويخاف عذابه فكل من دعا ميتا او غائبا من الانبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثه أو غيرها فقد تناولته هذه الايه كما تتناول من دعا الملائكه والجن الى اخر كلامه رحمه الله تعالى إذن الدعاء عباده من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك إذن صرف العبادة لله تعالى وافراده جل وعلا بالدعاء هو التوحيد هنا حينئذ ذكر الايه باعتبار ماذا باعتبار الضد والمنافي لأن الآية بينت نوعا من انواع الشرك الاكبر وهو شرك الدعوه إذن أشرك مع الله عز وجل مدعوا فدعاه سواء كان بلفظ الاستغاثه او غيره فعينئذ من أفرد الله تعالى بالدعاء فهو موحد إذن متقابلان صرف العباده لله توحيد وصرف العباده لغير الله تعالى شرك سواء كانت العبادة دعاء أم غيره ولذلك قال فإذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركا عرفنا أن التوحيد هو دعاء, هو دعاء الله تعالى وحده لا شريك له فكان في هذه الآية تفسير التوحيد وأنه دلت على أن دعوة الله وحده هي التوحيد وهذا وجه مطابق لي للترجمة. ثم ذكر المصنف رحمه تعالى آية أخرى قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وإذ قال إبراهيم قال قولا حنيذ فيه التصريح بالتوحيد وفيه التصريح بالبراءة بالبراءه من اهل الشرك قال واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء براء على وزني فعال براء على وزني فعال صفه مشبهه ماخوذه من التبرؤ وهو التخلي براءه في الاصل تخلي مما تعبدون حينئذ تبرؤ من, من ابيه وقومه تخلى عنهم مما تعبدون مما ما هذه تصدق على ماذا؟ على على المعبودات مما تعبدون حينئذ تبرأ من المعبودات ومن عبادة المعبودات لأن التبرع حينئذ من أمرين من المعبودات الالهه الباطلة التي تعبد من دون الله تعالى ومن حقيقة العبادة المصروفه لغير الله تعالى ولذلك شيخ الإسلام رحمه تعالى دائماً يعبر بماذا البراءه من الشرك وأهله الشرك نفسه ذاته الحقيقة يجب التبر منها ونعتقد أنها باطلة سواء وجد من يشرك او لا صحيح؟ الشرك من حيث هو باطل يجب أن تبرأ منه صرف العبادة لغير الله تعالى يجب أن يتبر منه العبد سواء وجد مشركون أم لا حينئذ التبر يكون من الشرك من حقيقته ويكون كذلك من من المعبودات قال براء مما تعبدون وفي قومه من يعبد الاصنام ومنهم من يعبدون الشمس والقمر والكواكب حينئذ يصدق على على الجمادات قال هنا وتمامها فإنهم سيهدين وجعلها كلمة باقية فيه في, في عقب جعلها كلمة وهي كلمة التوحيد لا إلهة الله لا يزال في ذريته من يقولها قاله عكرمة ومجاهد والضحاك وقتاده والسدي وغيرهم وعن قتاده قال الاخلاص والتوحيد يعني فسر الكلمة هنا بلا إله إلا الله وفسر كذلك ب الإخلاص والتوحيد هما بمعنى هما بمعنى واحد إذن هذا من اختلاف تنوع وليس من اختلاف تضاد وعن قتاده قال الاخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحدهم قال هنا وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته كما قال الشارح من بعده العاقب هم الذريه الذين يكونون من بعد الإنسان في ذريته من بعده يدينون بها يعني تعبدون بها تعبدون بها لفظا واعتقادا وعملا وليس المراد مجرد القول جعلها كلمة ليس المراد مجرد الكلمة فحسب وإنما المراد بها ماذا كلمة ومعنى ومقتضى ولوازم وهذا كله لابد بد يكون داخل في مفهوم الكلمه لعلهم يرجعون إليها قال والكلمه هي لا اله إلا الله باجماع أهل, اهل العلم سواء عبر اهل العلم بهذا هذا التركيب لا اله الا الله أو عبروا به بالمعنى كما مر قول قتاده الاخلاص والتوحيد وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي أريدت به يعني جاء هنا به بالمعنى قال ماذا انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني هذا هو معنى لا اله الا الله لكن لو قال كافر اراد ان يدخل في الاسلام انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني يدخل في الاسلام لا لابد من النطق بلا اله الا الله لابد من النطق بلا اله الا الله عندئذ كيف يحمل قول ابراهيم عليه السلام نقول هذا باب البيان والتفسير والشرح بمعنى انه دعاهم الى قول لا اله الا الله وبينه معنى هذه الكلمه التي دعاهم لأجلها وبين انها ماذا البراءه من العب من العباده التي تصرف لغير الله تعالى وكذلك البراءه من المعبودات الشمس والقمر ونحو ذلك واستثنى فاطره يعني الذي خلقه قالوا قد عبر عنها الخليل عن الكلمه كلمة التوحيد بمعناها الذي اريدت به يعني الذي وضعت له فيه في لسانه وهذا تفهم منه ماذا تفهم أن إبراهيم عليه السلام عبر هنا بالمعنى عن الكلمة لأن المعنى هو المقصود بالذات كذلك هو المقصود وليس المراد أن يقول لا إله إلا الله ثم يفعل ما يشاء لا إنما المراء البراء إذا لابد أن يتبرأ فإذا لم يتبرأ وقال لا إله إلا الله لا تنفعه كذلك فعبر إبراهيم عليه السلام هنا بالمعنى ليدل على أن هذه الكلمة ليس مجرد لفظ يتلفظ به ثم المعنى يأتي بما, بما شاء من المعبد قل لا وإنما أراد أن يبين أن هذه الكلمة المقصود بها ابتداء وانتهاء هو المعنى لا بد أن يتبرأ فإذا لم يتبرأ حينئذ لا يصح قوله لا إله إلا الله وهذا واضح بين في سائر الآيات التي بينت معنى التوحيد ولذلك نحن نوصي طلاب العلم بقاعدة أن التوحيد هذا اللفظ شرعي جاء به الشرع وإن لم يرد في القرآن فقد جاء فيه بالسنة واجمع عليه الصحابة بل أئمة السلف على ذلك فكم تجد من كتاب كتاب التوحيد إما عن الاستقلال وإما في ضمن الجوامع التي ألفها أئمة الإسلام كالبخاري وغيره أولا هذا أنه لفظ شرعي ثانيا ما المراد به ما المراد به هل بين الله عز وجل هذه الكلمة والمراد بالتوحيد أو لا سؤال بين طيب ما وجه البيان على وجه التمام أم فيه شيء من الخفاء ها الأول الثاني الأول إذن لا نحتاج إلى قول احد كائدا من كال. وإنما نرجع إلى ماذا نرجع إلى كتاب الله تعالى فننظر ماذا أراد الله عز وجل بهذه الكلمة وأنت ترى وتسمع كثيرا في القرآن عبدوا الله ما لكم من إله غير ما لكم من إله غير إذن إذا صرف العباد لغير الله تعالى فقد جعل مع الله تعالى إلها اخر وقال الله لا تتخذوا إلهاين إني حينئذ إذا صرف العبادة فقد جعل مع الله تعالى إلها آخر وإذا صرف العبادة لغير الله تعالى يرد السؤال هنا في هذه الآية هل تبرأ من المعبدات الجواب لا فكيف يصح له توحيد إذا لا يتصور شرعا أن يوجد مسلم يدعي الإسلام ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام ثم يصرف العبادة لغير الله تعالى هذا لا يتصور لماذا؟ لأن هذا المعنى هذه الآية انني براء مما تعب... هل تبرى من المعبودات يوم عند البدوي يوم عند الزينب ويوم اخره هذا تبرى من المعبودات ما تبرى اذا لا يصدق عليه ماذا؟ هذا الوصف وإذا لم يصدق عليه حينئذ ماذا يكون؟ تفى التوحيد ليس عنده توحيد ليس عنده اسلام اصلا الإسلام كما قال ابن القيم غير وجعب القرآن لا يحتاج إلى كلام القيم عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص هذا هو الإسلام والله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام إذن هذا لم يأتي به بالإسلام ليس بمسلم كيف قال مسلم فلو تعمل الإنسان في مثل هذا لا عالم أن إرادة المسألة وتصورها باطل بل من ابطل الباطل لا يمكن أن يصدر عن عالم البت ولذلك لا يوجد في القرون المفضل الثلاث قائل به بهذا الحكم أنه مسلم ووقع في الشرك مسلم وعبد غير الله كيف تأتي هذا لا يجتمعان مسلمون عبد غير الله مسلمون يصرف العبادة لغير الله تعالى مسلمون ويتخذ إلها مع الله عز وجل لأن هذا اتخاذ آله لا ينبغى الذي ينازع هذا لا شك في كفر من لم يكفر يعني حقيقة الشرك إنما الخلاف ماذا عند المتأخرين هل يكفر أو لا يكفر أما كون هذا شرك هذا الذي ينازع فيه لا شك في كفر من لم يكفر يعني انتبه المسألة ماذا ها إسلام أو كفر البحث في ماذا هو وقع في الشرك قطعا هذا لا إشكال فيه لكن هل وقع الشرك عليه أم لا هل البدع من المتاخرين والمشركين والمرتدين قالوا لا بمعنى أنه ماذا يعذر بي بالجهل لكن هذا كما ذكر سمعتم الآن أنه مناقض لي لأصل الإسلام عبادة الله تعالى وحده به بالإخلاص هذا هو حقيقة الإسلام هذا هو حقيقة التوحيد فمن لم يأتي به لا يوصف بكونه مسلما ولا يوصى بكونه موحدا حينئذ كيف يجتمعان مسلم ويعبد غير الله تعالى إنني براء إذا تخلى مما تعبدون من جميع المعبودات وهذا لم يتخلى إذا فقد ماذا فقد الركن فمن يكفر بالطاغوت وأهم ما يدخل وأبرز ما يدخل في الطاغوت ماذا عبادة الاوثان الأصناع ولا شك بإجماع أهل التوحيد من العلماء والعوام أن القبور التي تعبد من دون الله تعالى داخلة في مفهوم الأوثان وقد وجدت في اللات والحزة ونحو ذلك إذا لا يتصور وجود هذه المسألة البت، إذن إبراهيم عليه السلام عبر بالمعنى هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المقصود الابتدائي بهذه الكلمة ليس مجرد الكلمة وإنما المراد أن تشتمل على هذين معنيين نفي وإثبات قال هنا وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي اريدت به لهذا المغزى الذي ذكرناه فعبر عما نفته ما هو الذي نفته لا اله لا نافيه للجنس فعبر عما نفته بقوله انني براء مما تعبد مما ابي صيغه عموم صح لا ما اسم موصول أو لا اسم الموصول لا يخرج ف... لو خرج فرد واحد ما صدق اللفظ صح ام لا لو قال اكفر بجميع المعبودات الا واحد ها صدق عنده انه اتى بلا اله لا ما اتى مليون كفر بهم الا واحد قال هذا نستثنيه ها يكفي قل لا يكفي اذن كيف الذي يعبد صباح مساء عده من من الالهه بداوا يغيرني قال هنا نفت فعبر عما نفته بقول انني براء مما تعبدون وعما اثبتته الا الله بقوله الا الذي فطرني ولم يقل إلا الله وإنما قال إلا الذي فطرني قيل لم يقل إلا الله إشارة إلى علة إفراده بالعبادة عرفنا فيما سبق أن توحيد الربوبية علة لتوحيد العبادة دليل لتوحيد العبادة الله عز وجل يستدل بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد العبادة ولذلك لم ينازع المسلكون في الجملة لم ينازعوا أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر الى اخره صحيح أم لا اذا سلموا بتوحيد الربوبيه ادخلهم في الإسلام ينفع لا ينفع لابد أن يقتضي أثره وهو ماذا إفراد الله تعالى بيب العباد فكان إبراهيم عليه السلام يقول أتبرأ من جميع المعبودات إلا الذي فطرني الذي خلقني يكفي هذا قل لا يكفي لكن أرادت الاتيان بالعلة ليترتب علي المعلوم وهو إفراد الله تعالى بي بالعباده فكأنه قال أتبرى من جميع المعبودات وأفرد الله تعالى بالعبادة لأنه هو الذي خلقني فإذا امنتم وصدقتم بأن الله تعالى هو الخالق حينئذ أفردوه بي بالعباده إذن هاتان فائدتان قد يقول قائل لما لم يأتي إبراهيم عليه السلام به لفظ لا إله إلا الله وإنما أتى بماذا بالمعنى اولا للدلالة على أن اللفظ ليس هو المقصود بالذات ثانيا إشارة بقول إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله للدلالة على أن توحيد العبادة فرع لتوحيد الربوبية فمن آمن وصدق بأن الله تعالى هو الخالق هو الذي فطر العباد وخلقه من عدم وحينئذ هو الذي يستحق أن يعبد إشارة إلى علة إفراد بالعباده لأنه كما أنه متفرد بالخلق يجب أن يفرد به بالعباده وفيه إشارة إلى بطلان عبادة الاصنام فطرت لا إذا الباطلة الذي يعبد هو الذي يخلق صحيح ام لا؟ الخالق الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد كما أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي يملك النفع والضر حقيقة والذي لا يملك النفع والضر لا يستحق أن أن إذا فيه إشارة ثالثة إلى بطلان عبادة الأصنام إذا العدول من شيء إلى شيء له له حكمة كلما وجدت المعنى الذي تدل عليه كلمة التوحيد ولم يأتي في القرآن لفظ التوحيد فسنبغى هذه المعاني المذكورة وفيه إشارة إلى بطلان عبادة الأصنام لأنها لم لم لم تفطر العبادة لم تخلق حينئذ المراده نبي فطري مراد به ماذا؟ مراد به الخلق لأنها لم تفطركم حتى تعبدوها ففيها تعليل للتوحيد نفيا وإثباتا قال الشارح وعما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني أي خلقني فقاصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. قال ابن كثير رحم الله تعالى في تفسيره هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك لهم وخلعوا ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله يعني هذه الكلمة التي عناها إبراهيم عليه السلام واذ قال إبراهيم لابيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال وجعلها كلمة باقية هذه الكلمة ما المراد بها عبادة الله وحده لا شريك له وخلعوا ما سواه من الاوثان وهي لا اله الا الله يعني قدم المعنى على ماذا على اللفظ لأن ابراهيم هكذا فعل يعني قدم المعنى على اللفظ لأن المعنى هو المقصود به بالاصاله قال جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداهم الله منهم اي من ذريه ابراهيم عليه السلام ففي الايه معنى لا اله الا الله مطابقه مطابقه لا اله براء إلا الذي فطرني إلا الله هذا هو معناها مطابقة ونفي الشرك يعتبر ماذا دلالته على الجزء الأول فقط تضمن ودلالته على الجزء الثاني فقط تضمن واضح؟ يعني نفي قول ابن كثير هنا عبادة الله وحده لا شريك له من أين اخذنا إلا الله هذا تضمن لأنه جزء المعنى فمعنى لا إله إلا الله باعتبار المطابقه مركب مركب من اثبات ومن نفي فما دل عليه الجزء الاول يكون الدلال عليه بماذا بالتضمن وما دل عليه الجزء الثاني يكون الدلال عليه به بالتضمن إذن هذا الذي ينبغي اعتماده فاذا فسر معنى لا اله الا الله بمعنى من معاني الربوبيه ايا كان لا خالق الا الله لا حاكم الا الله إلى اخره إن زعم أن هذا المعنى هو دلالة الكلمة مطابقة فهو مبتدع وهو ضال لماذا؟ لانه مخالف لاجماع الرسل أن معنى لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم له وكذلك قول ابراهيم عليه السلام هنا اذا لو قال لا حاكم إلا الله قل نعم المسألة واضحة بينه لكن لا تأتي وتحرف الكلمة فإذا قال لا حاكم إلا الله قل الحاكم الحكم هذا مفردات ربوبية ويدخل كذلك في الأسماء وكذلك يدخل في الألوهية لكن هل هو المراد مطابقة من الكلمة؟ الجواب لا جواب لا إذن اعتبر ماذا اعتبر ممتدعا وضالا مضلة ولو وافق فيه من نتائج قال رحمه الله تعالى ففي الآية معنى لا إله إلا الله مطابقة فإن هذه اللام تسمى لام النفي هكذا قال لام. صحيح التعبير هذا اللام يقصد به ماذا لا لا يقال اللام لم يقال لا صحيح أو لا ها. لا كم حرف باسمه لا أو بمسمى هل تقول الهاء واللام قد تقول القاف والداء دوابه لا إذن لا لا تقول اللام والآلف وانما تقول لا كما هي إذن قولوا بي باللام هذا في نظر فإن هذه اللام تسمى اللام النفي تعالى يقصد لا النافية للجنس لا اله سبق ان لا نافيه للجنس لا نافيه للجنس فان هذه اللام تسمى لام النفي ولا لام التبرئه او لعله تسمى لا الميم الزائده عله الميم زائده لا النفي ولا التبرئه وكذلك لانها برعت اسمها من مضمون خبرها لذلك سميت التبرئه سبق انني براء ان البراءه هنا ماذا صيغه مشبهه بمعنى ماذا تبري الذي هو التخلي حينئذ برات ماذا الاسم من مضمون الخبر على ما مر بيانه قال رحمه الله تعالى فتبين ان معناها النفي والاثبات معناها النفي الذي دل عليه لا اله والاثبات الذي دل عليه الا الله والتجريد والتفريد بمعنى واحد والولاء والبراء يعني داخل في مفهوم لا اله الا الله الولاء والبراء قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة ان لا إله إلا الله لأنه قال ماذا إن براء مما تعبدون فإذا تبرأ من المعبودات تبرأ من العابدين وتبرأ من العبادة ذاتها صحيح ام لا برأ من الشرك وأهله ما المرض بأهل الشرك العباد عباد الأصناع اليهود والنصارى ونحو ذلك فكل مسرك فهو داخل فيه في هذا التعبير إذا لابد أن يتبرى من الشرك ذاته ولا بد أن يتبرى من ماذا من المعبودات ولا بد أن يتبرى من العابدين هذه ثلاثة أشياء لا يتم اسلام من يزعم الإسلام إلا بالتبر من هذه الثلاثة الأشياء في التبرى من الاثنين وترك ثالثا وليس بمسلم قال والولاء والبراء قال المصنف وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المولاة هي شهادة أن لا إله إلا الله وقال ابن قيم رحمه تعالى وإذا تولاه امرؤ دون الوراء طر تولاه العظيم الشان قال المصنف هنا وتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه هذا المعنى كثيرا ما جاء نصا وتصريحا في القرآن وكذلك في السنة إذن هذه الآية بينت معنى التوحيد بذكر ما تحت اللفظ أو بذكر ضده أي النوعين ها قلنا التفسير تارة بذكر ما تحت اللفظ من معنى وتارة بذكر الضد والنقيض. هذه الآية فسرت التوحيد بأي نوع نوع الأول لأنه بين لا إله إلا الله قال إن نبراء مما تعبدون إلا الذي فطر إذا بين معنى لا إله إلا الله قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هذا بيان لي الشرك فيه في المحبة يعني شرك بين البار جل وعلا وبين غيره في محبة التاله والتعب إذا نقيضه إفراد الله تعالى بالمحبة التي تثمر الطاعة والسمع مطلقا قال رحمه الله تعالى الاحبار العلماء يعني هم العلماء جمعوا حبر ويقالوا حبر حبر حبر بالفتح والكسر ويقالوا للعالم بحر لكثره علمه والرهبان هم العباد اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب اتخذوا الاصل هذا انه يتعدى الى الى مفعولين احبارهم مفعول اول ورهبانهم معطوف على مفعول اربابا هذا مفعول ثاني يعني صيروهم ماذا صيرهم قد يصير الحبر يعني العالم ربا يعبده من دون الله تعالى إذن ليس ليست الاوثان محصورة في ماذا في الأحجار والأشجار والأموات بل قد يتخذ عالما من العلماء يتخذ شيخه ماذا معبوده؟ وهذا نص واضح بين لا غرابة بذلك يتخذ احبارهم ورهبانهم يعني العلماء والعباد صيرهم ماذا اربابا وإذا صار ربا حينئذ أشرك أو لا لا شك أنه أشرك بالله اربابا الرب هنا بمعنى الإله لأن الرب في الشرع والإله كتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كالإيمان والإسلام يعني إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا كذلك توحيد الربوبية يدخل فيه كذلك توحيد الألوهية والعكس وبالعكس حينئذ إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا كذلك الإله يدخل فيه الرب وإذا كذلك جاء الرب دخل فيه ماذا القليله ولذلك ياتي الامتحان فيه في القبر من ربك من ربك هل الامتحان يكون باعتبار توحيد الربوبيه جواب له انما المراد به من معبودك واطلق الرب فدخل فيه ذلك ولذلك قال هنا اربابا اي الهه فجعلوا ماذا فجعلوا هؤلاء الاحبار والعباد الهه يعبدونهم من من دون الله تعالى من دون الله أي من غير الله قال الأحبار العلماء والرهبان هم العباد وجعلوهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فصاروا بذلك اربابا لماذا؟ لأن التشريع من خصائص الباري جل وعلا كما أن الخلق والإيجاد والتدبير والملك الحقيقي من خصائص الباري جل وعلا كذلك الذي يحلل ويحرم من الله عز وجل فإذا جعل التحليل والتحريم لأحد من الناس كائنا من كان كما لو زعم أنه يخلق ويدبر ويحيي الأموات وينفع ويضر لا فرق بينهما البتة صحيح أم لا؟ إذا قلنا بأن الخلق من صفات الباري جل وعلا إذا لا خالق الا الله حق أم لا؟ فإذا أثبت صفة الخلق لغير الله عز وجل ماذا نسميه؟ مشركه أشرك بالله لماذا؟ لانه جعل صفه من خصائص الباري جل وعلا لمخلوق حينئذ صار شركا فيه في الربوبيه وهو شرك اكبر كذلك الحكم والتشريع من خصائص الباري جل وعلا ولذلك اذا قيل بان من مما دلت عليه لا اله الا الله تضمنا لا حاكم الا الله هذا حق لان الله تعالى ماذا ما الفرق بين لا حاكم الا الله وبين اين الحكم الا لله ما الفرق لا فرق إذن دلت لا إله إلا الله على أنه لا حاكم إلا لا مشرع إلا إلا الله فإذا جعل التشريع لبشر من البشر مهما كان وعلى قدره إلا محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ يكونوا ماذا يكون مشركا قال المصنفون وجعلوهم أي جعلوا الأحبار والرهبان مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل فصاروا بذلك أربابا لأن التشريع من خصائص الربوبية كما أن العبادة من مستحقات الربوبية وقوله من خصائص الربوبية هذا حق لكنه لا يمنع أن يكون له اعتبار آخر فيدخل في ماذا؟ يدخل في الألوهية ويدخل كذلك في في الأسماء والصفات لأن من أسمائه جل وعلا الحكم إن الله هو الحكم إذن هو الذي يحكم بين عباده إذا من مدلول الربوبية والأسماء والصفات وكونه حكماً وكذلك أمر العباد بماذا؟ بأن يتحاكموا إلى الله عز وجل كما أمر أن يصلي وأن يصوم وأن يحج وأن يسجد لله عز وجل كذلك أمر أن يكون التحاكم والحكم إلى ماذا؟ إلى شريعة الله عز وجل فإذا صرف التشريع والحكم لغير الله كما لو صرف الذبح والصلاة والصوم لغير الله لا فرق بينهما ولذلك الطاغوت قد يكون طاغوت عباده وقد يكون طاغوت حكم لا فرق بينهم البتة لا فرق بينهم فمن يكفر بالطاغوت دخل فيه طاغوت الحكم وطاغوت العباده قال هنا ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه لعدي بن حاتم وذلك لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه لما قال انهم لم يعبدوه يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سمع عدي هذه الآية فظن أن العبادة هي السجود والركوع نحو ذلك فقال لم يعبدوه نفى العبادة بهذا المعنى فبين له النبي صلى الله عليه وسلم عموم العبادة أنها ليست خاصة بما وقع في ذهنك وهو أن العبادة فقط تصلي ونحو ذلك لا بل هي أعم من ذلك حينئذ الاتباع والتشريع داخل في مفهوم العبادة ولذلك قوله فيما سبق لأن التشريع من خصائص الربوبيه فيه نوع قصور بل هو داخل في الربوبيه وداخل فيه في الألوهية لأن العبادة وصرفه لغير الله عز وجل هذا بأي أنواع التوحيد أدخل وأشمل لا شك أنه توحيد العبادة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في التحليل والتحريم لما خالف شرع الله عبادة إذا له دخل بتوحيد العبادة وليس مطلقا ولذلك الحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزلنا الحكم بما أنزل الله له ثلاث اعتبارات يدخل في توحيد الألوهية ويدخل في توحيد الربوبية ويدخل في توحيد الأسماء والصفات عن يكون نكون شاملا له هذه الأنواع الثلاثة قال لما قال إنهم لم يعبدوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى إنهم حرموا عليهم الحلال فحرموه وحللوا لهم الحرام فأحلوه فاتبعوه الله تعبير النبي صلى الله عليه وسلمون بماذا؟ فاتبعوه يعني مجرد الاتباع. يعلم أن هذا ماذا؟ أن هذا حلالهم في الشرع ولكن حرمه العباد والعلماء فاتبعهم. هكذا جاء على جهة العموم. سيد تفصيل كلام سيدنا سلم الله تعالى قال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم فجعل الاتباع المطلقنا في مخالفة الشرع مع العلم بالشرع جعله عبادة فصرف العباد لغير الله تعالى يعتبروا شركاً أكبر فيه في العبادة قال رواه أحمد غير وحسن التلمذين وقال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم استنصحوا الرجال هذا عم وهم وافق لهم لظاهر اللفظ قال فاتبعوه استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم يعني نظر في كلام الرجال ولم ينظر إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال هنا وقوله المسيح ابن مريم اي اتخذوه ربا بعبادتهم له وما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله الا هو سبحانه عما يشركون فدلت هذه الآية على أن من أطاع غير الله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله فقد اتخذه ربا معبودا اتخذوا ربا ومعبودا ربا ومعبوداً. أربابا إذا أراد به ماذا آلهة متى إذا جعل هذا العالم أو جعل هذا الحاكم جعله متبعا مطلقا وأعرض عن الكتاب والسنة حينئذ جعله إلها يعبد من دون الله عز وجل قال وجعله لله شريكا وذلك ينافي التوحيد <تصفيق> ينافي التوحيد فكل معبود رب ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الاخلاص لا إله إلا الله فإن لله هو المعبود وكثيرا ما يعبر شيخ السلام رحمه الله تعالى بعباره هي أدق الإله المعبود المطاع المعبود المطاع فادخل رحمه الله تعالى ماذا؟ الطاع في مفهوم الإله لأنك ما صيرته إلى ما اتخذته إلها إلا وعبدته واطعته صحيح ام لا؟ إذا اتخذته إلها أي معبودة لا يتصور انه معبود واله ثم لا تلتفت الى اوامره ونواهي هذا ما يتصور عقلا ولا, ولا شرعا حينئذ دخل في مفهوم الاله ماذا كونه مطاعا المعبود المطاع قال وذلك ينافي التوحيد فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا والرب هو المعبود يعني في الشرع اما في اللغة فلا شرع الرب هو هو المعبود كما بينا ذلك في الصورة الثلاثة قال ولا يطلق معرفا إلا على الله تعالى الرب هذا لم يأتي من أسمائه جل وعلا لم يأتي في الكتاب انما جاء فيه في السنة دليله اما الركوع فعظم فيه الرب جاء به بال حين لا يكون إلا, إلا لله عز وجل قال الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إذا أثبت الشرك في ماذا في الطاعة إذا عندنا نوع من أنواع الشرك الأكبر وهو الشرك فيه في الطاعة إذا أطاع العالم فكيف بمن دونه إذا أطاع العالم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما ما أحل الله قال وهذا وجه مطابقة الآية لي للترجمة فإن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله قال أن من اتخذ شخصا يحلل ما حلل ويحرم ما حرم فهو مشرك من اتخذ شخصا يحلل ما حلل يعني ما حلل هو اما إذا حلل ما حلل الشرع هذا موافق لا يحلل ما حلل إن كان امراض يحلل ما حلل الشرع هذا مطيع موافق للشرع لكن يحلل ما له هو يعني ما رأاه حلالاً ولو كان الشرع محرما له ويحرم ما حرم يعني هكذا من هواه ولو كان الشرع محللا له هذا الذي ينبغي حمل كلامي عليه فهو مشرك أي الشرك الأكبر ولذلك في قول تعالى وَإِنَ طَعْتُمُهُمْ انكم مشركون الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية في الأضواء قال المراد هنا الشرك الأكبر بإجماع المسلمين يعني ليس المراد هنا الشرك أكبر شركة أكبر لأننا إذا قلنا طاغوت ليس عندنا طاغوت أكبر وطاغوت أصغر تبي؟ فمن يكفر بالطاغوت يكفر ها كفر ماذا أصغر وأكبر ها وقع ولماقع لا <تصفيق> وإنما يكون الكفر هنا أكبر مطلقا والطاغوت ليس عندنا طاغوت أكبر وطاغوت أصغر بل كله كله أكبر وبعضهم يرى أن في هذا الزمان أن ثمة طاغوت أكبر أصغر لكن ليس له مسند شرعي ليس له مستند شرع البتة قال رحمه الله تعالى ويحرم ما حرم فهو مشرك والتوحيد الذي هو مدلول شهادة ان لا اله الا الله هو إفراد الله بالطاعة في تحريم ما حرم وتحليل ما حل إفراد الله بالطاعة وهذه الآية كقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله انظر جعلها داخله في تفسير الكلمة جعلها يعني جعل هذا المعنى الشاهد وقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله متى إذا أطاع بعضهم بعضا في مخالفه الشرع حينئذ جعله داخل في تفسير الكلمه وهي كلمة التوحيد يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله جاء تفسير بماذا؟ بالمعنى ألا نعبد إلا الله ثم قال ولا نشرك به شيئا داخل في جملة الأولى أم لا؟ داخل كذلك ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا داخل في الجملة الأولى أم لا؟ داخل في الجملة الأولى ولذلك هذا يؤكد لك هذه الآية تؤكد لك ان الحكم بما أنزل الله داخل كذلك في توحيد العبادة والقول دائما أنه من خصائص ربوبية فيه نظر قال ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا عما ذكره ثلاثة الجمل التي الثانية والثالثة داخلتان في الجملة الأولى فإن تولوا يعني اعرضوا فقولوا لهم يعني اشهدوا بأننا يعني نحن مسلمون واذا كنا نحن مسلمين يعني انتم ماذا اخر ها او انتم كفار كفار الذي يقول اخر يلحق بهم كافر مرتد عن الاسلام انما ماذا نحن مسلمون وأنتم كفار هكذا اما ليس عندنا اسم ثالث بتات قال بأن مسلمون يعني وانتم كفار ونحن بريئون منكم وانتم بريئون منا لا اعبد ما تعبدون قال شيخ الاسلام وهؤلاء الذين اتخذوا شيخ ثابت اليمين رحمه الله تعالى وهؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث اطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين يعني هل هو كفر مطلقا اكبر شيخ سلام له تفصيل بمعنى أن ما يتبادر الى الذهن من نوع جاء الشرع بكونه قد لا يكفر قد لا يكفر لكنه ليس داخل في في مفهوم الايه يعني لو لو اطاع غيره ابن اطاع اباه في معصيته ويعلم ان هذه معصيه لم يبدل ولم يغير في الاعتقاد كفره شيخ الاسلام يرى انه ليس بكافر ليس ليس بكافر قال افعل كذا ففعل فاطاعه مع اعتقاده ان هذا محرم كما يفعل ماذا المسلم يعصي ربه يتعاطى الربا ويعلم انه محرم كفره ما اطاع الله عز وجل إذن جاء التفصيل من من هذه حيثية، لكن هذا يقال فيه ماذا؟ أن المعال شرع فرق بين الذنوب، فرق بين بين الذنوب. جعل ذنبا سماه كفرا، سماه شركا، وذنبا دون ذلك. حينئذ لا يعامل ما سماه البارج لو على أكل الربا، معاملة الشرك والكفر لا يعامل ما سماه الله عز وجل زنا أو كذبا أو نميمة أو غيبة. هذه بأسمائها إذا أطلقت لا تكون كفرا صحيح لو قال غيبة معناه ماذا كمن سجد لصنم لا لا يستويان حينئذ الأصل في مثل هذه أنها مفكة باعتبار ألفاظها وحقائقها فما جعله الشارع ذنبا باعتباره بمعنى أنه سماه باسم خاص فالأصل فيه أنه ليس داخل في ماذا في حقيقة الكفر والشرك باعتبار ذاته وإنما باعتبار أمر ثان يكون زائدا على مجرد الفعل وهو فيما لو وقع في الربا واعتقد أن الربا مباح ما حكمه كافر لما كفر لكونه تعاطى الربا الجواب لا لكونه اعتقد وبدل شرع الله عز وجل إذن من هذه الحيثية كفر لا باعتبار ماذا لا باعتبار الذنب ولذلك الناس عموما للعصاة يدينون كيف يدين يعني يجعل بينه وبين الله عز وجل لو جاء عاص وقع في زنا عند قاض حينئذ لا يلزم القاضي أن له هل أنت ارتكبت الزنا وأنت مستحيل او لا وإذا رايت شخصا يكذب هل أنت مستحيل للكذب أم لا أنت لست مكلفا بذلك وإنما تعامل الناس باعتبار الأصل ما هو الأصل أنه مسلم للشرع أنه مؤمن بالشرع أنه محرم لما حرم الله فإذا فعل زناً أو فعل اكلا للربا أو تعاطمه محرم بالإجماع وكان الظاهر أنه مسلم هذا الأصل فيه فإنئذ تحمله على ظاهره وهو أنه لم لم يستحل مع احتمال ماذا؟ احتمال أنه مستحل إنما شرب الخمر مستحلاً الاحتمال وارد فإذا كان كذلك نقول هذه الاحتمالات نجعلها بين العبد وبين ربه لا نبحث فيها ولا ترد علينا اعتراضاً مثل هذا هذا أريد تمهيد مثل هذا مسألة القضية والقضيتان فيما يتعلق بالحكم بغير ما انزل الله قد يقول قائل إذا ما الضابط متى نقول هذا كفر ومتى نقول لن نحن لسنا مكلفين نحن نبين فقط أن الباري جل وعلا أو النصوص إن أخذنا باعتباري أثر ابن عباس كفر دون كفر ومن أراد إعماله حينئذ نقول هذا دل على ماذا؟ دل على أن من حكم بغير ما أنزل في القضية والقضيتين والثلاث والأربعة ولم يكن مضطردا فيه أنه ليس به بكافر طيب ما الضابط فيه؟ متى نقول له كفرت؟ متى نقول له؟ هذا ليس من شأنها نحن نبين فقط ولذلك قد يقضي القاضي بغير ما أنزل الله ما الذي أدران عنه أصلا؟ أنه حكم لرشوة أو حكم لهوى؟ نقول هذا يدين فنذكر الحكم يدين به العبد ولا نذكر الحكم من أجل ماذا أن نزل عليه الحكم لسنا مكلفين. فالبحث فيما يكون بين اعتقاد العبد وبين ربه هذا لا بحث للعبد فيه فكما نقول ان الزاني والمرابي والكاذب أنه يحتمل أنهم مستحل مع ذلك لا نبحث نعتبره بالظاهر كذلك القاضي نعتبره بالظاهر وكل من حكم بغير ما انزل لم يكن شرعا عاما الى اخره ولم يكن تشريعا او سن قانون حينئذ نقول هذا يدين بين بين الله عز وجل فبحث مساله المرة والمرتين ليس لتنزيل على الناس كما أننا نبحث فيما في الاستحلال المحرمات ليس على تنزيل ذلك على على الناس تبليل هذه المساله اذا فرق بين بين المسالتين فما جعله الشارع معصيه وسماه باسمه فالآصل في من تعاطاه أنه مرتكب لكبيره مع أنه يحتمل في الباطن أنه مستحل لكن لا نبحث ولا نسال. لا نبحث ولا أما الذي يأتيك بشريعة عامة ديمقراطية هذا لا شك في كفره هذا يحتاج إلى دليل هذا هكذا هو هو أعلن عن نفسه قال ديمقراطية حكم الشعب بالشعب حين يقول هذا ما ما يحتاج إلى دليل واضح هذا <تصفيق> الله نستعى لكن الناس أرادوا أن يعترضوا على هذا بماذا بما يكون مشان القاضي قاضي يأخذ رشوة ويعلنها في الصحف ما يعلن ذلك صح او لا لو حكم لرشوة أو لها ما الذي ادرانا الله اعلم به بل قد يكون ماذا قد يكون ثم قول آخر اعتمده وإلى آخر ما يمكن على كل هنا قال شيخ الإسلام التيمية رحمه تعالى على وجهين هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم رهبان مربابا على وجهين أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل يعلم أن هذا الحاكم أو القاضي أو العالم بدل حكما حرام فجعلوا ماذا مباحا فيتبعه في الاعتقاد أيضا يكون ماذا يكون كافرا. ولذلك نقول من سن لو حكم بشرع الله كله إلا قضية واحدة سن قانون عاما تشريعا عاما هذا كمن بدل شرع الله لا فرق بينهما البته يعني حكم بشرع الله كله قال السارق فقط هذه نرى ماذا بدلا من القاطع ناتي بثلاثه اشهر وجعله حكم عاما كافر مرتد عن الاسلام لماذا لانه بدل شرع الله هذا مبدل لي لشرع الله ولو كان في جزئيه واحد كذلك عامه الناس لو علموا أن هذا العالم افتى بالتحريم ويعلمون أن العصر الحلال واعتقدوا مع ما أفت به المفتي كفروا لأنه بدلوا سواء التبديل كان في الشرع كله كان في قانون عام أو كان في مسألة واحدة فإن اعتقد التبديل حينئذ اعتبروا كافرا قال رحمه الله تعالى أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل وهذا لذلك لو لم يتبع واعتقد التحليل لما حرم الله هو كافر يعني شخص ما زنى لكن قال الزنا مباح ما حكمه كافر لانه بدله ولو لم يعمل اعتقد ان الرب المجمع لانه مباح ولو لم يرابي ما حكمه كافر ومرتد عن الاسلام اذا لا يشترط العمل لا الاستحلال لا يشترط فيه العمل بل من مجرد الاعتقاد اعتبره ماذا اعتبره كافرا ولذلك العلم لما حملوا في ادله دالة على أن تارك الصلاه اعتبره كافرا على انه جحد قال وجحد صلى ولم صلى يعتبروا كافر سهلا ولو صلى وهو يعتقد أن صلاة الفجر ليست واجبة ما حكمه هو يصلي مع المسلمين <تصفيق> كافر هذا <أنا. تصفيق> يعتبروا كافر لماذا؟ لأن الاعتقاد لا يشترط معه العمل لا يشترط معه العمل ولذلك جاءت القضية العكسية عند الجهمية هنا الخلل في الكفر العمل الأكبر لما اشترطوا في الاعتقاد قلنا الاعتقاد هذا بذاته يعتبر كفرا التكذيب والاعتقاد بذاته يعتبركم عامل أو لم يعمل قال رحمه الله تعالى أحدهم أن يعلم أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحل الله يعتقدون اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل قال فهذا كفر وقد جعله الله شركا في الآية السابقة فإن أطعتموهم إنكم لمشركون قال وقد جعله الله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم يسردون لهم هذا تتمت كلام شيخ الاسلام فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء قال أبو جعفر بن جرير في معنى قوله تعالى وتجعلون له أندادا أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله تعالى قال الثاني ان يكون اعتقادهم ايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا اكثر اهل العلم على ان ثم تبديلا فيه في العباره يعني ثم خطا ان يكون اعتقادهم بتحريم الحرام يعتقد ما حرمه الشرع على انه محرم وتحليل الحرام اي تحليل الحلال ثابتا ثم قلب فيه في العباره ان يكون اعتقاده بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم ليس لكونهم لكنهم اطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي يعني هذا الحكم الثاني أراد به ماذا أراد به ما يتعلق به بالمعاصي هو سوى بين أمرين بين الطاعة وبين المعصيه فإذا عصى ربه وهو يعتقد أن هذا محرم حينئذ لا يكفر كما لو أطاع ويعلم أنه في طاعته لهذا الحاكم أنه مرتكب لمحرم حينئذ هذا يعتبر فاعلا لكبيرته فإذا كان الاعتقاد ثابتا باعتقاد تحريم الحرام وتحليل الحلال لكن أطاعه في مجرد في مجرد الطاعة حينئذ عند الشيخ الاسلام هنا في هذا الكلام يعتبر ماذا؟ يعتبره كمن ارتكب كبيرة من الكبائر وهو غير مستحل يعني ماذا لا يكون كافرا أن يكون اعتقاد بتحريم الحلال بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنه مطاعون في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء له لهم حكم أمثالهم من اهل الذنوب كما ثبت انما الطاعه النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف حديث في الصحيحين ثم ذلك المحرم هكذا صح, صح ذلك ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام كذلك ان كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن خفي عليه الحق في نفس الامر يعني الاجتهاد إذا أدى بصاحبه إلى مخالفة الشرع ولم يتقصد ذلك يعني الشرع الأدلة تدل على تحليله وهو اجتهد وأداه اجتهاده إلى أنه محرم حينئذ هل يعتبر كافرا الجواب لا لماذا؟ بل هو مأجور بل هو مأجور لأن الاجتهاد هنا يكون في ماذا؟ يكون سائق لكن فيما يأذن الشرع به بالاجتهاد ليس مطلقا يعني مسائل الشرع على مرتبتين مسائل مقطوع بها ليس فيها اجتهاد وليست محلا للاجتهاد مسائل فيها شيء من الخفاف الأدلة ووقع النزاع سابقا فإذا كان كذلك عنيد اذا اجتهد واداه اجتهاده إلى تحليل ما حرم الله أو بالعكس حينئذ لا يكون لا يكون كافرا قال ثم ذلك المحرم الحلال إن كان مجتهدا قصد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطائه بل يثيب على اجتهاد الذي أطاع به ربهم ولكن من علم أن هذا خطأ في جاء الرسول ثم تبعه وعدل عن قول رسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله عز وجل سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا علم أن العالم أخطأه وأراد أن يتبع العالم على خطأه دون أن يعتقد قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا له نصيب من من الشرك قال فهذا الشرك يستحق صاحبه العقوبة عليه وإن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفه الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد بالتقليل فلا يؤاخذ ان اخطا كما فيه في القبلة إذا اراد بهذه الجمل المتاخره استثناء ما جاز للعالم ان يجتهد فيه فاذا اجتهد واداه اجتهاده إلى مخالفة الشرعي حينئذ لا يكون داخلا فيه في الشرك الكفر المتبع لهذا المجتهد إن لم يعلم حينئذ لا غضب تعالى إن علم حينئذ يجب عليه أن يخالف المفتي فيه في ذلك إذن الشيخ السلام رحمه تعالى يرى أن هذه الآية تحمل على هذين الوجهين ويأتي بحث في محل إن شاء الله تعالى أن كلامه الثاني فيه شيء من النظر قال وقول تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله من الناس من يتخذ من هذا مبتدى عند كثير من نحات ومن الناس هذا خبر مقدم من الناس أي بعض الناس من يتخذ يتخذ بالافراط مراعاه للفظ من كذلك من يتخذ عرفنا اتخذ احبارهم ورهبانهم واربابا انه يتعدى الى مفعولين من يتخذ من دون الله أندادا أندادا هذا مفعول أول مؤخر من دون الله اي سوى الله عز وجل هذا المفعول الثاني مقدم كأنه قال وبعض الناس من يتخذ أندادا من دون الله تعالى يحبونهم جاء بالجمع مراعاة لمعنى من كحب الله قال المصنفون وهذه تتعلق بالشرك في المحبة هذه السابق الشرك فيه في هذا الشرك فيه في المحبه قال من للتبعيض يعني بعض أي فريق من الناس وقد ذكر الله تعالى حال المشركين به المتخذين الانداد على سبيل الذم يعني ذكر هنا المتخذين من دون الله اندادا ذما أو مدحا لا شك انه من قبيل الذم والشرك مذموم كما أن ما دونه يكون مذموما قال فإنه ذكر حال المشركين به حيث جعلوا لله اندادا أي أمثالا ونظراء الند هو المثيل والنظير يعبدونهم معه ثم فسر هذه العبادة قال ويحبونهم كحب الله هذا وجه المشابهة أي الندية هنا في ماذا؟ في المحبة أحب هؤلاء أو هذه المعبودات الأصنام ونحوها مثل محبة الله تعالى والتي هي محبة التاليه والتعبد اي يسوونهم في المحبة المقتضية الذل للمحبوب والخضوع لهم وهو ما يسمى بالمحبة الخاصة محبة الخاصة التي هي محبة العبادة يعني يميل قلبه إلى معبوده مع ذل وخضوع هذه لا تكون إلا لله تعالى واذا وإذا وجد الذل والخضوع حينئذ ماذا وردت الطاعة الطاع. هذا لا يكون إلا لله عز وجل قال اي يسوونهم في المحبة المقتضية الذل للمحبوب والخضوع له كحب الله وهو الله لا إله إلا هو لا ضد له ولا ند له ولا شرك له وكل من صرف من عبادة شيئا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه ند لله انظر رغبة إليه أو رهبة منهم هذا وصف ليس بلازم يعني, يعني ليس وصفا لازم إنما هو وصف كاشف بمعنى أنه قد يصرف العبادة لغير الله عز وجل يقول أنا لا ليس رهبة ولا ولا رغبة قل لا بمجرد صرف العبادة عز وجل صرف العبادة لغير الله عز وجل هو متضمن بذاته الرغبة والرهبة هو بذاته لا يحتاج لا قدر زائد على مجرد صرف العبادة بمجرد أن صرف العبادة لغير الله عز وجل ما فعل ذلك إلا وهو راغب راهب صحيح ولا ينفك صرف العبادة عن هذين الوصفين قولوا وكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبة إليه أو رغبة منه فقد اتخذه ندا لله الصحيحين علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه هذا تفسير للشرك ما هو الشرك أي الذنب أعظم فسمى الشرك ذنبا ثم وصموا بماذا بالعظم أعظم ذنب مطلق على وجه الإطلاق، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو قلة، تجعله في المحبة، في العبادة، وإلى ذلك. قال والذين آمن وشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، يعني المؤمنون يحبون الله تعالى، وأصحاب الأنداد يحبون أندادهم، أي الفريقين أكثر حبا لمعبوده. المؤمنون يحبون الله تعالى أكثر من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم ولحبهم له وتمام معرفتهم به لا يشركون به شيئا لما أفردوه بالمحبة هينئذ اقتضى ماذا؟ ألا يقعوا في الشرك البته بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في جميع امورهم اليه فهي محبة خالصة ومحبه هؤلاء فيها شرك بين الله تعالى وأصنامهم قال ثم توعد المشركين ظالمين لأنفسهم بذلك فقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يقول لو عالموا ما يعاينونه هنا الفتح هناك لأن الكلام هنا لو عاينوا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب هناك تقدير لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي أن الحكم لله وحده لا شريك له فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب قال يقول لو علم ما يعاينونه هنا وما يحل بهم من من الأمر فظيع على شركهم لنته عما هم فيه من الضلال يعني لو عاينوا العذاب يوم القيامة ولن يعاينوا في الدنيا لو هذا شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع ليس بلازمين كذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة ذكره المسائل في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار قال ذكر أنه يحبون اندادهم كحب الله فدل على أنه محبون الله حبا عظيما لماذا؟ لأنهم يحبون عند حبا عظيما عظيم، فدل ذلك على أنهم يحبون الله تعالى كذلك حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأن المحبة التي لا تقتضي افراد الله تعالى بالعبادة هذه وجودها وعدمها سواء. لو أحب الله تعالى وجود الشرك حينئذ نكون ماذا؟ محبطا لهذه العبادة. قال هنا قال المصنف ذكر أنهم يحبون اندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فيكون المصدر حينئذ كحب الله مضافا إلى مفعوله حب هذا مصدر مضيف إلى المفعول أي يحبون الأصنام كحبهم الله عز وجل وقيل يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله يعني فيه قولا فقولوا الذين آمنوا شد حبا لله على هذا القول أي أشد حبا لله من هؤلاء لأصلامهم لأنها ثابتة في السراء والضراء بخلاف المشركين وسياق الآية يرجح القول الأول أنهم يحبون الله تعالى كما أن المؤمنين يحبون الله تعالى قال فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله تعالى فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده لم يحب الله ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذ ند من دون الله وذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه لقوله وما هم بخارجين من النار وهذا يدل على ماذا يدل على الخلود إذا من اتصف بهذه الصفة فهو خالد مخلد في النار إذا هو مشرك لأن التخليد وصف لازم لي للمشرك وأما غير المشرك الذي مات على التوحيد ولو مات على ما مات عليه من الذنوب المعاصي فهو لا يقال فيه ماذا وما هم بخارجين من, من النار قال والمراد محبة التأله والتعظيم المختصة برب العالمين التي هي أحد القاعدتين اللتين عليها مدار العبادة كما قال ابن قيم قد مر معنا في أول الكتاب وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان إلى أن قال ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان يعني التوحيد إفراد الله تعالى به بالمحبة فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك قال الشيخ السلام لتيمير رحمه تعالى فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له ومحبته هي الأصل بذلك ذلك يعني هذه أوصاف كاشفه إذا صرف العبادة لغير الله تعالى حين يدل هذا أحب هذا المعبود قد لا يشعر نقول لا صرفك العباده لغير الله متضمن لذلك فاذا صرف العباده لغير الله تعالى قلنا هذا راغب راهب قد يقول لا لست راغب ولا لا صرف العباده متضمن لذلك فهي اوصاف كاشفه عن الحقائق وليست لي وليست لي للاحتراز بمعنى قد يصرف العباده راغب وقد لا يصرف راغب قل لا كل من صرف العباده لغير الله عز وجل فقد احب هذا المعبود من دون الله فتوحيد المحبوبين قال ابن القيم رحمه الله تعالى توحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبهم أي مع الله تعالى بعبادته له وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية الحب حتى يبذلها له جل وعلا قال رحمه الله تعالى وهذا هو الذي اعترف به المشركون وهم بين أطباق الجحيم أنهم صاروا في الجحيم بسبب حيث قالوا اذ نسويكم برب العالمين ومن المعلوم أنهم ما ساووهم به في الخلق والتدبير ما اعتقدوا أن هذه ماذا تخلق كما يخلق الله عز وجل بل المشركون في الجملة مقرون بتوحيد الربوبية إنما ساووهم به في هذه المحبة لأن صرف العباد لغير الله تعالى يلزمه أن يكون المصروف إليه أحب إليه لازم له ولو لم يشعر بذلك ولو زعم أنه لا لا يحبه إنما ساوهم به في هذه المحبة فدلت الآية على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافل للتوحيد فإذا عرفنا أن هذا شرك ها يقابله ماذا يقابله التوحيد هو إفراد الله تعالى به بالعبادة بالمحبة قال فإذا عرفنا أن هذا الشرك فالتوحيد ضده وهو أن يفرد الرب بهذه المحبة المختصة التي هي التوحيد وعرفنا المراد بالمحبة المختصة التي تثمر الذل والخضوع وإذا حصل الذل والخضوع أطاع هذا المراد هنا أما محبة الطبيعة ونحو ذلك هذه مستثنات وبذلك ظهر معنى التوحيد وتفسيره وشهدت أن لا إله إلا الله وأما محبة الملائمات وهي المحبة الطبيعية فلا تكون شركا يحب المال يحب الآكل يحب المال اخره في أصلها ليس شركا لكنها قد تفضي إلى الشرك قال وهي المحبة الطبيعية فلا تكون شركا ويأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله تعالى والمحبة مع الله هي المحبة الشركية والشاهد من الآية أن الله تعالى جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة غيره مشركين جاعلين له أندادا قال من الناس من يتخذ من دون الله أندادا في المحبة أندادا في المحبة فبسر الشرك هنا بماذا باتخاذ الند مع الله عز وجل في عباده وهي عباده المحبه قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه بما يعبد ما اي بالمعبودات يلزم من ذلك ذلك ها العباده وكذلك ألعابي. إذن ثلاثة أشياء العبادة التي صرف العبادة لغير الله عز وجل التي هي حقيقة الشرك وكذلك المعبودات وكذلك فاعل الشرك ولن يتم الإسلام إلا بالبراءة من هذه الثلاثة الأشياء قال المصنف أي في الصحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو مالك اسمه سعد بن طالق كوفي ثقة مات في حدود الأربعين ومئة وأبوه طالق ابن اشيم على وزن أحمر صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عن عنه غير ابنه وراه أحمد الحديث هذا في المسند بلظه عن أبي مالك من وحد الله من قال لا إله إلا الله من وحد الله إذن لا إله إلا الله توحيد من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل فهذا يفسر لا إله إلا الله بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من شرط لا اله الا الله الذي يدخل في مفهومها ولا يصح بل لا لا لا تحصل العصمه إلا بتحققه أو ماذا كفر بما يعبد من دون الله فمن لم يعني يكفر بالطاغوت ما بمعنى ماذا فمن يكفر بالطاغوت فإذا لم يكفر بالطاغوت حينئذ لم لم يحرم ماله ولا دمه بقي على الأصل وهو انه انه مشري. حديث عظيم هذا فهذا يفسر لا إله إلا الله فعلق صلى الله عليه وسلم عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين كما قال شخص سليمان الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما قد قيد ذلك في قولها في غير ما حديث فإن من قالها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجود النفاق لا يقولها إلا عن صدق وعمل بها من قال لا إله إلا الله حمل على كماله إذا علق الشيء على القول حمل على كماله يعني القول لا يكون قولا إلا إذا علم ما يقول ويعمل بما بما يقول قال وعلم بما دلت عليه لا يقوله إلا عن صدق وعمل بها وعلم بما دلت عليه من النفي والإثبات هو كذلك هو عربي فصيح ولذلك لا يستدل بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أمر بعضا بماذا أن يقول لا إله إلا الله فيقول وفيذهب حينئذ ما بين له أفراد العبادات ولا بين له أفراد الشرك نقول لا هو ليس مثلك عجمي في لسانه وفهمه هو عربي إذا سمع لا إله فهم أن هذه لافية للجنس ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا إله قال أجعل الآلهة إله واحدة فاهم أو لا فهم وكانوا أفهم أو أكثر فهما من المتأخرين قال والثاني الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قولها والعمل بها والبراءة مما ينافيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة الدم بالأمرين جميعا بالقول والكفر كقول تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك إذا لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك إذا كفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله حينئذ لم يستمسك هذا إذا تصورنا في الشرطين قال رحمه الله تعالى وقولها إلا نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمه الدم بالامرين جميعا قولها عن علم ويقين والكفر بما يعبد من دون الله ففيه أنه لا يحرم ماله ودمه الا اذا قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فان قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يات بما يعصم ماله ودمه واضح وفيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت فمن بالفاء فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم يصمم لها والعروه الوثقى ما هي كلمة التوحيد لا اله الا الله إذا لا بد من الكفر بالطاغوت فمن لم يكفر بالطاغوت ليس بمسلم وعرفت أن الطاغوت طغوت عباده وطغوت حكم وطاغوت متابعه وطاعه وكل الثلاثه داخله في ماذا في قوله فما يكفر بال حينئذ تفيد ماذا تفيد العموم؟ قال المصنف شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى وهذا أي الحديث من أعظم وهذا أي الحديث من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله وأنه ليس المراد مجرد قول حينئذ يعصم مال ودم لا بل بين الله عز وجل في آيات عديدة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بان المراد بلا اله الا الله ليس المراد بها اللفظ فحسب بل لا بد من مراعاه المعنى واعتقاده والعمل بما دلت عليه وهذا من اعظم ما يبين لك معنى لا اله الا الله فانه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفه معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك قرب لسانه بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دونه لا بد أن يكفر بالمعبودات لا بد أن يكفر بالعابدين لما سوى الله عز وجل فإذا لم يكن كذلك لا تنفع لا اله إلا الله ومن هنا دخل الولاء والبراء في مفهوم هذه الكلمة حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد وفي المسائل الباب أو توقف لأن التردد بمعنى, ها بمعنى الشك عندما قد يشك مسلم كافر أو يتوقف الله أعلم قال فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه يعني كافر صحيح؟ لم يحرم ماله ولا دمه معناه كافر تدّن عن الإسلام هذا الأصل ثم قال الشيخ الإسلام فيا لها من مسألة ما أجلها وأعظمها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع المبتدع الضال المضل الذي ينازع في هذه المسألة هذا إما مشرك وإما, وإما ضال والأول أغلب حينئذ نقول هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكفر بما يعبد من دون الله قيدا بل شرطا بل ركنا في مفهوم لا اله الا الله قال هذا هو الشرط المصحح لقول لا اله الا الله فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكر اصلا التي ذكر المصنف و رحمه الله تعالى اصلا هذا قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إذا لم يتوبوا لا تخلوا سبيلهم إذا تابوا ولم يأتوا بالصلاة أو الزكاة أو بعديمة فالقتال باقي كما دلت عليه الآية السابقة قاتلوا حتى إذا أمر بالقتال ثم غياهم جعلوا غاية ما هي الغاية حتى لا تكون فتنة ما هي الفتنة الكفر والشرك إذا يستمر القتال حتى يرتفع الشيء ولذلك اجمع العلم على انه لا تقر دوله كفر بل يجب القتال اما قتال إما جزيا هذا الاصل فيه قال رحمه الله تعالى امر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا اعمالهم لله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فان ابوا امتنعوا عن ذلك او بعضه قوتلوا اجماعا لا خلاف بين اهل العلم بل اجمعوا على ان من قال لا اله الا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا فإذا, لم ي... فإذا قالوها ولم يعتقدوا معناها القول وجوده وعدم مسوا ليس هو القول المعتبر إذن حتى يقول هذا القول له قيد في الشرع ليس مجرد التلفظ، بل لابد من اعتقاد المعنى ولابد من العمل به بالمقتضى والكف كذلك عن النواقض، لأنه قد يقول ويعتقد ويعمل يصلي ويزكي ويصوم لكنه يتلبس به بناقض من نواقض الإسلام تكفي لا إله إلا الله لا تكفي لأن صار ماذا صار هذا الناقض مبطلا لي لا إله إلا الله وكل ناقض في الشرع إما أن يعود إلى إبطال شهادة الأولى أو الثانية هكذا كل ناقض موجود يذكره العلمي إما أن يعود إلى لا إله إلا الله فيبطلها أو يكون لي للثاني كلمة الثانية. قال ولم يعتقد معناه ولم يعمل مقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات قال وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن الناس الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة لا بد من اقامه الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك من الشهادة واقامه الصلاة وإتاء الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وفي رواية عند مسلم عن أبي هراية رضي الله تعالى عنه ويؤمن بي وبما جئت به قول صلى الله عليه وسلم أمرت من قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله قال الخطابي معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان لأن اليهود يقولونها دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف وقال القاضي عياط اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان كف عنه لماذا؟ لأنه استجاب لي للايمان وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يختفى في عصمتي بقول لا إله إلا الله إذ يقولها في في كفره لابد من لا لابد من أن يعتقد ويصرح زيادة على لا إله إلا الله بما حكمنا عليه بكفره مع كونه يقول لا إله إلا الله ولذلك مر معنا في حديث عباده بن الصامر مشاهد لا إله إلا الله قال والجنة حاق أن عيسى إلى خيره دل ذلك على أن من كفر بهذا لن يدخل بالإسلام إلا بالتصريح به قال رحمه الله تعالى بد من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فأي مطائفة امتنعت عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة فإنه يجب قتالها حتى تلتزم شرائع وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه لانه لا, لا يتبعض الشرع نقبل الصلاة ونرد الزكاة قل لا لا يقبل وإنما يقاتل على ذلك كله كما قاتل أبو بكر مانع الزكاة واتفق عليه الصحابة والفقهاء ويكفي المنصفة ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان والكفر لغة السات يعني النواقذ يكفر, يكفر بها واي محل يجمع فيه في الجملة ثم أراد ان يعذف الكفر فقال والكفر لغة السات. لأنه قال وكفر بما يعبد من دون الله وكفر يكفر كفرا وكفران ضد آمنا ومر معنى ذلك وكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال وسمي الكافر كافرا لأنه مغطى على قلبه وشرعا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به يعني في الشرع كان المصنفون رحمه الله تعالى حصل الكفر بماذا ها في التكذيب وهذا فيه نظر هذا بعض بعض الكفر وليس كل كل الكفر لعل ونقله ولم يحرر العباره قال الشيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثاني صفحه تسع وسبعين والتكذيب أخص من الكفر اخص من من كل تكذيب كفر وليس كل كفر نكون تكذيبا قال والتكذيب أخص من الكفر فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر وليس كل كافر مكذبا, ليس كل كافر مكذباً بل قد يكون مرتابا شاكا لم يكذب إنما شك. إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد ان لم يكن ناظرا فيه وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه وقال في الفتاوى كذلك الجزء الثالث صفحة 51 بعد المئة الثالثة وكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله إذا ليس هو بتكذيب وقال والكفر لا يختص بالتكذيب وقال كما مر معنا سابقا فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداه وامتناعا بلا تكذيب فلابد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاه قيادة إذن قول المصنف هنا أن الكفر هو التكذيب فقط هذا فيه فيه نظر قال وحسابه على الله عز وجل أي الله تبارك وتعالى هو الذي تولى حسابه أو المطلع على السرائر فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر منافق في الدنيا أظهر الإسلام وأرطل الكفرة حينئذ نجري عليه أحكام الإسلام فمن اتى بالتوحيد ولم يكت بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك بمعنى أن أصل العصمة يثبت بماذا بقول لا إله إلا الله ثم ينظر فيه إن عمل بما دلت عليه لا إله إلا الله تامة العصمة إلا إذا ارتكب ناقض من نواقض الإسلام قال المصنب بعد ذلك وشرح هذه ترجمة ما بعدها من الأبواب ترجمة الكتاب فاتحته وشرحها تفسيرها وتبيينه توضيح معناها تفصيلها وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع وتنزيه الرب تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وقد جمع رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق وما لا يعذر أحد عن معرفته فمن استحضره استغنى به عن غيره في بيان التوحيد والرد على والرد على كل مبتدع ومشرك يعني هذه ترجمة التي ذكرها رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهاده أن لا إله إلا الله. الباب السابع إلى آخر الأبواب كلها تفسير لهذا الباب لأنه سيذكر فردا من أفراد التوحيد أو يذكر فردا من أفراد ناقضه الذي هو الشرك الأكبر أو المنافي لكماله وهو الشرك الأصغر والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.